بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الله وسلم فرع اما عمل القلب وهو معرفه امراض القلب المفروض علم الصراحه علم القلب لأن هو بيتكلم عن العلم صحيح طيب هو بيتكلم عن اقسام العلم الشرعي واحنا لازلنا فين في فرض العين من العلم نذاكر قاعدة أصلية في الأول وبعدين عمل يفرع عليها من بداية ما ما تكلمنا القاعدة الأصلية هو أن الإنسان يجب عليه علم كل ما يجب عليه أداؤه فالكلام ده ينجر على العبادات وبعدين ندخله في العقيدة وبعديها في الأخلاقة هو وشوية فروع تاني خد فاكر هو قال إيه في العقيدة؟ إيه هو فرض العلم من العقيدة؟ التصديق بحيث ما يكونش معاه شبه ده فرض العين طيب لو وجدت الشبهة يبقى يجب عليه برضو تعلم الرد عليها لغاية ما الشبهة تزول تمام؟ ما ده فرض العين من العقيدة لو لم توجد الشبهة يكفيه التصديق العام من غير الشبهة ماشي؟ ده فرض العين ومن هنا يتضح يعني خطأ بعض الناس في الدراسة ان هو يفهم ان البداية بالعقيدة معناها إنهاء العقيدة النظرية قبل ما يدخل في بعيد فروض الأعيان يعني يدرس كتاب عقيدة موسع في البداية فتح المجيد مثلا شيخ الإسلام ولا شيخ مليا حاجة ومليان الشبه فروضه عليه ومشعالف وهو لسه ما استكملش فروض الأعيان هو المقدم العقيدة فرض العين من العقيدة مقدم على فرض العين من الفقه ماشي لكن فرض العين من العقيدة السفوض الكفاية من العقيدة اللي هو الشبهات والرب عليها ما هوش مقدم على فرض العين من الفقه وكذلك الأخلاق طبعا هو الأخلاق أولى من الفقه بيكتبه ماشي ليه الأخلاق أولى من الفقه أبدا من نقرأ الأخلاق مقدم عليه يعني شكرا اعمال القلوب اخطر في الاس واكثر ثوابا واعمال القلوب تفسد اعمال الجوارح والعكس لا مش صحيح نعم كان اعمال القلوب لو عنده قلب او من يعني يعني, مش عين. مش عين. مش عين يعني في العلم يعني بعد فرض العين يعني ما ينفعش إلا لما الواحد ينضبط الاول قلبا أو على الأقل يتبحر في العلم من غير ما يتصدر لو احنا عارفين ان هو يتصدر وعنده الشهوة ديات ما نعلموهش ما يعلموهش فوق فرض العين لغاية ما يعني يتربى الألم تعلمش يقول فرض العين؟ لا بعد فرض العين فرض العين لازم يتعلمه يعني يؤدي العبادات من غير قلب أح أولى من ان هو ما يؤديهاش يؤديهاش خالص فرض العين لازم يعني يتعلمه سواء قلبه سليم قلبه مريض حتى هو انها بعد شوية ان التعليم يصعب في البداية إن يجد المعلم يعني طلبة نواياهم سليمة من البداية يعني هو بيقر دي حقيقة يعني ما فيه شواء ما ينصيحه بعد كده فهو يصبر على فسد نواياهم دي هو واحدة من أذاب المعلم يعني هيقولها بعد شوية شاء الله فرعون أما, عمل القل أما علم القلب وهو معرفة أمراض القلب كالحسد والعجب وشبهيهما فقال الغزالي معرفة حدودها، وأسبابها، وطبها، وعلاجها فرض عين ما هي اللي فرض كفاية؟ فيش حاجة في أمرض القلوب فرض كفاية ليه بقى؟ نظريا لو إحنا هنخرج هن هن عن القعدة، القعدة بتقول إيه؟ لو الأخلاق دي مخرجة على العقيدة مش على الفقه صح؟ الأخلاق دي عمل قلبي شبه العقيد يبقى لو عنده التصديق العقدي مش مطلوب منه يتعلم لو مفيش شبهه مش مطلوب منه الرد عليه يبقى لو على نفس المينوال اللي ما عندوش المرض مش لازم يتعلمه بس في مشكله ما هو مش عارف مش عارف ان هو عنده المرض ولا مش عنده فلازم يعرف الاول المرض عشان يعرف هو عنده ولا مش عنده ما طلعش عنده بقى يبقى بس خلاص فوتك عرف العلم خلاص فعمل القلوب ما فيهاش فرض كفاية إلا الزائد يعني أصل المحبة لله عز وجل ده فرض عين ولكن فيه محبة زائدة اللي هو توصل الناس لتجاهج جنوبهم عن المضاجع ولكن مجرد المحبة الأولية واجبة يعني واحد مش في ذهنه محبة الله مثلا مثلاً كان ده جزء عقدي ما هوش ما هوش من عمل القلوب يعني مثلا الرضا فيه جزء واجب وجزء ازياد من الواجب شوية فيبقى كل الازياد من الواجب دوت هو اللي مستحب فعله يبقى كذلك مستحب تعلمه ولكن اصول كل امراض القلوب وعلاجاتها واجبه فرضعين ماشي الزيادات بس هي اللي ممكن بس هي زيادات على نفس الباب يعني تعلم الحسد ده فرضعين تعلم الرضا فرض عين الزيادة بقى يتعلم ويتعلم هو ايه الحسب بيقول ايه غزالة الحدود حده يعني تعريفه تعريف المرض وسببه ازاي يجيله وازاي يعالجه طبه اللي هو الايه تشخيص وعلاجه ده يعرفه الاول ده فرض العين اه غالبا اه الا يا مرحيم ربي اه الناس مهملة الموضوع ده جدا جدا لدرجة ان يعني يصل اهماله لبعض فترات العلم يعني ما قلناش معظمهم الموضوع <تصفيق> يعني سيء جدا اطيان ضيع في الاخر هو موسوعة كتاب بس صايع يعني تسأله عن الحديث ممكن يقول لك كل الحديث بسنده ومتنه ورواياته ممكن يقول اكتر من كده كمان والحديث اللي شبهه ممكن يعني يحفظه بالرقم كمان وبعدين كده وصايع في الاخر فده مش يعني يعني هو ممكن يكون حافظ حديث الأخلاق كلها ولكن قلبه يزال طيب وده ما يعني ما أصبح شابه نعم مش لازم الدراسة احنا ما بنقولش الدراسة اللي هي الحدود اللي وضحة العلماء لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما خاطب الصحابة ما خاطبهمش بالتعريفات ديت يعني بس العلماء ما حطوش التعريفات ديت إلا لما وجدوا إن الناس مش فاهمة الخطاب الأولي وبعدين فضلوا يشرحوا بالتعريفات ديت وكل مرة يغيروا طريقة الشرح ووصفها وم... في كل عصر عشان الناس تفهم ولكن لو واحد يعني عارف فكرة عامة وخلاش قلب ينصالح لمجرد ذكر الأحاديث والآيات من غير بقى شروح كتير وتفاصيل كتير ده يكفي احنا همنا في الآخر عمل القلب ويقاس عليه العلم فالعمل دوت لو هيأتي بغير علم ماشي لكن ده مش موجود زيادة زي إيش حنا كان بيقول الموضوع أحبلي من مبكر من حبلي من من الواجب مهم الالفاظ عشان يعني ايه منطوق هو... <تصفيق> الاخلاق زي العقيدة العقيدة قلنا ان فيها عقيدة بطريقتين اما إنسان يكون عنده العقيدة العقيدة الصحيحة اللي هما بيسموها عقيدة العام إنه يكون عنده التصديق الكامل بغير شبه او ان هو يدرس بقى زيادة فيصل للتصديق الكامل مع عالم احتمال الشبه لا يعطيش حد هيعرف شبه عليه تمام الاخلاق ديها برضه. في واحد ممكن يكون راضي عنده كمية كبيرة من الرضا في قلبه او من محبة الله عز وجل او من محبة النبي عليه الصلاة والسلام واتباع صنيته تمام ولكن كل حاجة من دول دولي هسأف عنده كافي جدا موضوع الرضا انه لما تأتيه مصيبة يرضى ما يبقاش عنده يعني ايه جزعة ولكن الزائد انه بقى لما يأتيه مصيبة يشكر الله ينظر بقى في النعمة من المصيبة ديت انه هو لما يتحمل المصيبة يوثب عليها في الدنيا خير منها ويأتيه في الاخيرة خيرا بالجزيل فينبزل ده مش واجب ماشي كل خلق في كده هتشوف حاجات عجيبة يوم الخميس ان شاء الله ما نبدأني يا رخفيه لماذا تم تأخير درس الخميس عنا وتقديم الأربعين والفقه عنه شفاق اه ليه الدرس يعني بعد ما انتم استغلطت في الأربعين والفقه يعني؟ عشان ما كنتش تحتمل الدرس الجاي مثلا بعده هيتكلم في كسر شهوتائي البطن والخارج. هيقول لك شوية حاجات كده انت الدواء مش تحتمله يعني مش تحتمله تكسر شهوتك دي قال ان امراض القلوب اصعب حاجة تتعالج فعني هنبدأ بالاصعب وهو كل الحاجات انت يعني تقتم بتركها فنبدأ بقى اخر عشان الكتاب ما اتصفى ما هي القصيدين كمان صعب يعني كنا ممكن نشرح كتاب تاني اسهل بدري ولكن الكتب الاسهل ممطية شوية من غير يعني ما بتؤثرش فيه جامد يعني نعم ممكن ان الدرس الاول خميسة على اخبار ده مستفى وده وصول الالم ونخلق وصول الالم ويوم خميسة ليه يعني الحكمة فنجيبه السبت ليه تحضروش الخمس؟ لا، سيوم الخمس وقال الوقت المضغوط من عمل الشخيك ممكن يجي بعد مصر ساعة ما سنتبقاتش في الوقت كتائج لا، ده كتائج جدا عليكم يعني نحبة دول اللي ما <تصفيق> كنا بناخد الاخلاق ربع ساعة ربع ساعة بعد درس الفرق. ربع ساعة. لا، مش انتو بقى احنا كنا زيكم احنا كنا عاملين ازاي إنما هو الربع ساعة ليت الكافية اللي تاخد فيها حاجات تحاول تطبقها في اسبوع لغاز ما تيجي بعد كده يعني يمكن كمية المعلومات اللي انت بتاخدها دلوقتي يا تطبيقها بالسرعه اللي احنا ماشيين بيها فماخدش بقى من كده وده مش ممكن لان الواجب عندنا العمل مش العلم فانت لو ما بتعملوش باللي احنا مفيش معنى ان احنا نزوده يعني ممكن نكرر بقى المعاني تاني زي ما انا بعمل دلوقتي اهوت نكرر معاني كتير في موضوع احوال القلوب ولكن بس كبير في ان تعريف درس الخميس بيبقى صعب يعني السؤال اللي كده مبناش هكذا كده بقى صعبه لسه مش مهتمين بالدرس نقطش لهم بعد كم <تصفيق> <تصفيق> عايزين واحد يعني بنبيه شويه شوية يبعت سؤال للشيخ المره الجايه في الخميس للشيخ مش ليه يقوله ان احنا مش شايفين من الكراسي في الناس بيكونوا مشيوا اه ما بيجي وقتف حاجة وييفي <تصفيق> مقصد اه مرحبا اه مرحبا اه مرحبا كنوزي بقوبا المشكلة ان هم بيععدوا في الصف الثالث فبيبقى قاعدوا قدام صفين فاللي بيبقى بيناقشوا مثلا ستة سبعة فعلا لو شلنا الصفوف ديت وحطنا على عالجنب من البداية ايوه اللي بيناقش طويل شويه يعني ما بعتش اعرف اعمل كده كده نعمل رص الحركة ديت واحنا بنناقش وكان المشكله في المناقشه انا ماشي نيجي بدري ونشيل الكراسي ما <تصفيق> <تصفيق> بنصموا عليها في العشاء ممكن تيجيوا بادي وتحطوا الكراسي على جنبين الصف الثالث مش في النص تمام الجمهور يعمل حاجه زي ما احنا نقول لهم في الدرس ما ينفعش انا اقول لهم ابتداء عشان كده بقول لكم كنت ببعت سؤال خليكم لهم على شويه يعني مش ما شاف عليه مومنت كل الناس عماله تعترض على محاضرة الثلاث اللي فات كم واحد مش عاجبه المحاضره بتاعت الثلاث اللي فات هو يا جف خلاص عشان النقطه القلبيه حاجه جامد لا ثقه ولا حد نحن رشيح يحمينه هو بيقول ايه ولا ايه ايه ده لا ده أنا اللي اكرهته انه هو ايه جيد الدرس شوفت بقى نغير حل الادارة كلها هم متربيين الناس في مسجد ده وطار خلوة الجمعة طاعة الرجل ده ومن ساعة ما جوم هو قامت الأوقاف بطلوا يطلع الممر. فالناس متضايقين وهو متضايق فما احنا احتضلناه انبسطوا بقى ساعتها بقى ويحضروا الدرس بتاع الثلاث وحضروا الخميس حتى تلاقوا الخميس اللي فات داوت بالذات انا حضرت اكتر من, من قبل كده كبار يعني غير بقى روضو على ورا الكواليس بقى الجمعيه بقى ان احنا عايزين عايزيني نعمل فلكم مش هتبع ايه مش يوم كل مرة مره ومره <تصفيق> <تصفيق> راجل طيب جدا بس يعني وطبعا هو نفسه بيقول يعني بعد درس الاخلاق بيقول ان المشكلة لقيتوا حد يعلمك و احنا ملقناش الحاجات اللي انت بتقول هدية تنفع مع واحد عدى الستين زي كده بص طيب ازاي يعني راجل بسيط خالص يعني و في العلاف؟ لا هو في حد في العلاف كده؟ <تصفيق> لا ده واحد عادي من اهل المسجد يعني كان ساكن جنبنا بس كان فاهم شويه فكان بيخطب الجمعه طيب نكمل بقى طيب وقال غيره اي من غير مين غير الغزالي ان رزق المكلف قلبا سليما من هذه الامراض المحرمة كفه ذلك ولا يلزم تعلم دوائها يعني تعلم الامراض بتاع الفصول الفن وعمل الفن خالص اهي آه على قول الغزالي على غير قول الغزالي لو سلم قلبه مش لازم يتعلم حاجة من الكلام ده طب مش هنعمل له إباق لازم يتعلم عشان يعرف نكمل. وإن لم يسلم نظر إن تمكن من تطهير قلبه من ذلك بلا تعلم زي ما كان بيسأل دلوقتي مش هتعلم بسهطها قلبه خلاص ما لازمه التطهير كما يلزمه ترك الزنا ونحوه من غير تعلم أدلة الترك وإن لم يتمكن من الترك إلا بتعلم العلم المذكور تعين حينئذٍ والله أعلم كل ده يؤدي لقول واحد وهو قول الغزالي كله يتعلم من آخر وخلاص لأنه ما تعلم مش هيعرف أصلاً هو مريض ولا مش مريض يعني ولو طلع مريض مش هيعرف في شيء إلا بالعلم الضرح كان يشوفنا المختصر يشوفنا مختصر مايقصدين كان بيقول المسألة أصلاً تخفى إنه هو يعرف نعم مع شنو الغزالي اللي كتب مختصر مايقصدين يعني على قول الغزالي يعني ما بقول قال الغزالي وهو نفس الراجل هو اللي كتب الاول الاحياء اللي اتعامل بعد كده منه منهج القصدين وبعد الاحتصار بس <تصفيق> هو دورقة فعلا هي تخط اه دورقة ما هو الثاني مؤداه يمكن يمكن يكون من هو من غير تعلم الفاظ العلماء يعني من غير قراءة الامثلة اللي حم نقراها وتقسمها الابواب والكلام ده هو بس من مجرد العبادة الكتير والدعاء ومش عارف عارفة ينصلح قلبه ممكن بحرص ده لا يلزم العلم ماشي. خلي بالك ان البحث هنا يا دوب فرض العين بالظبط هو ايه يعني ما حدش قال ان التعلم هيبقى واحد في الساعة او يعني هيبقى ثابق ليل مثلا واحد قلبه سليم لو تعلم الاخلاق يحصل له يعني كواز جدا حتى لو ما تلاقش في عمله هو هيفرق في الثواب اللي هياخده لكن هما بيناقشوش المسألة دي هما بيناقشوا هو ايه فرض العين بس اللي من كده لأ نناقش بقى انت ليه دخلت خلط ده فرض العين احنا دوب بنتكلم يعني يأثم لو تركه اللي يؤثر لو تركوا العمل مش العلم بس العمل بما بمعنه لا يتأدى إلا بالعلم فالعلم واجب ساعته تمام خلص قدر مساء فرض العين قسم الثاني فرض الكفاء عايزين بقى إيه تبقوا كتبين أو معلمين على الكتاب عناوين الفروع دي كلها يعني فرض العين دوت قاعدة ومجموعة فروع كل فرع وكأنه قاعدة الوحدة وإن كان مستمد يعني من القاعدة الأصلية موضوع الشبهات الأكل وموضوع العقيبة وموضوع الفقه وموضوع العلاقات يعني وموضوع الأخلاق اللي جه دلوقتي كل دي فروع ماذا؟ لبالت منتبه هو إيه حاجات خلوض العين كلها فروع على مسألة واحدة اللي هو فرض العلم من الفقه الحاجات دي لازم تتم في الدراسة لكل أحد ولا ينبغي لأحد من طلاب العلم أنه هو يتخطاها إلا أن يتماه ولو تخطاها يبقى ده سوء منهجية فلو تعلم الفقه لغايه ما يوصل للجدل لغايه ما يوصل يعني للمذاهب ومش عارف ايه من غير ما يتعلم أصول العقيدة مخطئ ولو تعلم أصول العقيدة وفروعها من غير ما يتعلم مبادئ الفقه والأخلاق مخطئ ولو خضل طول حياته في العبادة والأخلاق وتارك من الفقه والعقيدة مخطئ برضو. لازم الموضوع يمشي بالعرض كده خلص فرض العين كله وبعد كده يمتصرف ماشي <تصفيق> لازم يعرف الناس العين وما هو اللي يعني العين ليه لازم يتعلموه مش لازم بالطريقه اللي احنا بندرس بالتوجيهات زي ما بتعلم الاطفال كده الاطفال ما بيدرسوش الموضوع بس كل موقف بيعمله بينم عن خلق جواه فحاول توجهه قادرين نستوعبها يعني تمام يزيد يعني الاخلاق الاخلاق السلفين بتبقى بتبقى اخلاق ايه هم السلف يعني اه السلف باول مصادر لما لما بيدرس اخلاقهم من سلسلتهم يعني اخلاقهم وكيفيه احوال ده, ده وضع نور الاخلاق دي اه دراسه اخلاق السلف ما هي واحدة من الحاجات وهو بيضرب بها امثله كتير ولكن هي تعقد شوية بس يحاول يعني <تصفيق> ممكن لو اراجنا من السيرة والقصص والكلام مش مهم الاسلوب المهم في الاخر هو ان اتعلم من العلم الكافي لانه يحسن به اخلاق ويعرف فروض الاعيان دي ازاي بقى الطريقة مش مهم يعني ممكن من غير ما يعرف ولا حديث ولا اية يعني صالح خلقه ممكن بالايات والاحديث من غير قصص خاص وممكن بالتعريفات بس تعريف الخلق وهو كذا ودي حاجة وحشة وسبها بس الطريقة اللي تنفع معي نعم بيصعب يعني توجيه الناس لهذه الحربة ده بجرس الدعاء اللي بتوجيه لكم ده بجرس اللي بتقول يصعب. يعني ورداتي يعني صعب. يعني انت بتسأل عليه دوت اسلوب والاسلوب دوت ما هوش يعني حاجة ايه بيسموه ايه؟ حاجة ستاندرد يعني الناس ما توجيهاش يعني اما نيته البتاعه عشان كده بقى بنقول اللي حاول تحيل عليه حد بقى من زيه في اكبر منه شوية شايف تجيب له خطيب المسجد بتاعهم يديله درس وبعدين تكمل انت كده يعني نقول احنا عملناهم هم مش اكبروا مننا فتكسر الحاجز الاول وبعدين نقول نحضرهم صحوه ومال القسم الثاني فرض الكفاية وهو تحصيل ما لا بد للناس منه في قيام دينهم من العلوم الشرعية فرض الكفاية تعريفه ايه فرض الكفاية هو فرض ولكن فرض على مين على الامة بمجموعها يعني كل الامة واجب عليها تحقيق الحكاية دي لو ما تحقتتش يبقى لي يأثم كلها ولو اتحقت كل الامة لا تأثم ولكن يثاب اللي فعلها بس تمام؟ كل كل المستطيع لسد فرض الكفاية اللي ما تسدش يأثم بكده هيقول للوقت المهم يبقى معنى فرض الكفاية هو فرض على مجموع الأمة يجب أن ينتبب بعض الناس لسد فرض الكفاية دوت وبعض العلماء قالوا إنه ديات من وظايف أهل الحل والعقد إنهم ينظروا في تربية النشط الصغير يعني ويتخصصوهم إنه هم صغيرين من هيسد إيه وعلى حسب الاحتياجات فرض الكفاية هو تحصيل ما لا بد للناس منه في قيام دينهم من العلوم الشرعية، كحفظ القرآن والأحاديث وعلومهما والأصول والفقه والنحو واللغة والتصريف ومعرفة رواة الحديث والإجماع والقراءة. كل ده عم يضرب أمثلة بأيه؟ العلوم الشرعية عموماً، كل العلوم الشرعية الواجبة لإقامة الدين فرض كفاية. فالأمثال اللي قالها القرآن والأحاديث وحفظهم وتعليمهم يعني وعلومهم يعني علوم القرآن وعلوم الحديث الشروح مثلا أو بحث الرجال أو غيره تصحيح وتضعيف والحاجات دي كل الكلام ده فرض كفاية والأصول اللي هي أصول الفقه والفقه والنح واللغة والتصريف والصرف يعني ومعرفة رواية الحديث والإجماع والخلاف كل الحاجات دي فرض كفاية ولكن بقى طوام بتر يعني ان تختلف في الدرجة أن هي أعلى وأن هي أقل وممكن للأمة في وقت من الأوقات ما تحتاجش الواحدة منهم زي مثلا معرفة رواية الحديث في الوقت دلوقتي بعد ما خلاص الحديث القتلة بحثا تقريبا فمعرفة الرجال قل أهميته وإن كان لازم يكون فيه من الأمة ناس تعرف الحكاية ديت ولكن يبقى قليل مزي احتياجهم زمان مزي احتياجهم أيام القرون لما كانوا بيكتبوا الحديث لس انه بعد استقرار الحديث خلاص كافي ان انت تقول ان هو مكتوب في الكتاب الفلاني او فلان قال عليه كذا حسن او ضعيف او صحيح او غيره وخلاص يكفي على كده ماشي ولكن باية الحاجات تبقى يعني لسه على حلها يعني الفقه والاصول والنحو واللغة والصرف والاجماع, والإجماع والخلاف والحاجات ديت ديت يسموها علوم الآلات يمكن اجماع والخلاف براها علوم الآلات اللي هي هي نفسها كعلم مش مقصود لذاته مقصود لإنه وسيلة لتعلم الشرع يعني من غير الأصول ما يعرفوش يستمد الأحكام الفقهية ومن غير تعلم اللغة ما يفهمش القرآن ومن غير تعلم البلاغة والنحو ما يعرفوش لا حديث ولا سنة ولا قرآن ولا غير ماشي معرفة فوات الحديث ما تغش تحكم على صح وضعف الحديث من غيره يبقى هو الأصل معرفة الشرع ولكن الأبواب بعد كده تنقسم لعلوم أصلية لو القرآن والسنة والفقه والحديث نفسه وعلوم فرعية اللي هي المصطلح والأصول والنحو وعلوم اللغة عموما بدوب قسمين رئيسيين. أنهي مقدم في فرض الكفاية ده ولا ده. هما الاثنين خلاص فرض الكفاية ولازم نعملهم الاثنين. أنهي مقدم فيهم. لو انت أنت تعلم تعلمين في البداية للأصول ولا الفروع يعني تعلم الفقه والأصول الفقه. الحديث ولا المتون. إلا أأسف الحديث وإلا الرواه الطالب يبدأ بالفروع مش بالأصول إنه هو اللي يكثر نافقه وهو ممكن يعرف الفقه من غير ما يعرف الأصول يعرف الفقه ويعرف أقوال العلماء وكيفية إسكنداط وطبقى الأصول شبه ملك عنده من قبل ما يبدأ يدرس فيها ولكن هو مش يبقى فقيه ويعرف يطبع الأدلة إلا ما يعرف أصول نفس الكلام في الحديث أنتم ممكن تتعلم الحديث زي ما كما نعمل دلوقتي في الأربعين من غير ما تعرف لا الرواه فضلا عن أنتم تعرف أحوالهم عشان تحكم على صيحة ضعف الحديث فيبقى معرفة العلوم الأصلية مقدم على العلوم الخادمة اللي هي الآلات النحو والصرف والأصول والمصطلح دي، ماشي؟ وهنا برضو يأتي خطأ بعض الناس اللي بيدرسوا على طرق المحدثين يعني يدرس الفقه من كتب الحديث مش من كتب الفقه مثلا ان هو يتبحر جدا مش في معرفة الحديث في معرفة المصطلح وعلم الرجال دي الآيات ما توصلش لها الأول قبل ما توصل لمن لعلم الحديث نفسه يبقى أنت هتتخصص في الحديث أو لا حاجة هتتخصص فيها معاني الحديث مش الرجال الشروحه هو ده الناس مستفيدة منه في البداية وبعد كده لو أزيد يبقى الآيات لو أنت تعرف حاجة فيها علاقة باللغة تعرف في القرآن الأول وبعدين تعرف إعرابه اشتغل تعرف الإعراب عن القرآن صح؟ نفس الكلام في الفقه تمام؟ نعم الفقه مفرض الكفاية الفرض العين من الفقه بس هو اللي انت بشخصك هتعمل به صلاة وصيام في الغالب واحتمال زكاه لو كان معك المال واحتمال الحج لو فوق المال عندك القدرة ناشي؟ ده اللي انت هتعمل به في الغالب من العبادات اللي هي الأركان وفي عبادات تانية بقى او معاملات تانية زي الجهاد وزي النكاح وزي المعاملات المالية اللي هتقع فيه من الحاجات دي عملا يبقى يتعين عليك انت ولكن غيرك ممكن يدرسه يعني انا لو معليش زكاة ممكن ادرس الزكاة ادرسها بس تبقى فرض كفاية عشان اسد فرض الكفاية عشان افتب غيري مثلا عشان اعلم غيري فالفقه في الاجمال واحد من فرض الكفايات ولكن يتعين اجزاء منه زي ما بقيت الحاجات دي يتعين أجزاء منها على كل واحد كل واحد يبقى عليه فرض عين شوية حاجات من الفقه شوية حاجات من العقيدة شوية حاجات حتى من الأصول شوية حاجات من العقيدة لا لا برضو شوية حاجات, حاجات الواجبات ها الواجبات العقيدة مش موجود مش با مش واجبة نفس الكلام في الفقه ونفس الكلام في الأخلاه ماشي الكلام ده اللي هو المنهج بتاعنا يعني أنت قبل كده كنا احنا بنقول الكلام ده سردا دي, دي الأدلة بأقوال العلماء هي دعنا كنا بتقول لكم ليه إحنا بنبدأ بكذا وكذا أو إحنا بنبدأ كده من غير ما أنت تسأل وإحنا نقول فإفهم دلوقتي عشان الكلام ده يعني لما بتتقدم في الدعوة أو حتى في طلب العلم من غير ما تبقى فهم القراعدة اللي تمشي عليها بالطول عشان كده الإمام الناس يصبره في الكتاب اللي بيتكلم فيه عن الفقه هو مال, مال كتاب بيناقش المساء الفقهية بالكلام ده بس لازم طلبة العلم وفاهمين الكلام ده حتى اهتمام الناس بالمقدمة طابت اهتمامهم بالمجموع نفسه عمل كده ابن خلدون كده مقدمه ابن خلدون هم... في حد بيدرس الكتاب نفسه استاذ ما بيدرس قال مقدمة بس خلى منها علم الاجتماع كله مش عارف هو من الكتاب من ناحية البداية وإن كان بقى هو ككتاب فرقه كتاب قوي جدا ومش عارف بس المسائل ديت لازم كل حد حتى لو مش يخش كتاب المجموع ويدرس الفرقه بالطريقة دي يبقى عارف المسائل دي وإلا هيتوه في النص زي ما هو حاصل دلوقتي طيب. وأما ما ليس علما شرعيا يعني مش مستمد من الشرع ويحتاج إليه في قوانين أمر الدنيا مش أمر الدين كالطب والحساب ففرض كفاية أيضا فعند الخلاف من أهل العلم هل يسمى فرض كفاية ولا فرض على قدر الحاجة قالوا أن فرض الكفاية ما ينفعش على كل, كل حاجة نسميه فرض كفاية لأن الطب أو الحساب أو غيرها بقى من الصمائع حتى وإن كانت هتقوم عليها أمر الدنيا لو انتهت إقامة أمر الدنيا يبقى الزيادة فيها مش مطلوبة فضلا نهض تبقى مستحبة أو فرض كفاية يعني لو البلد كلها بتزرع تكون كل اللي واحد يتعلم الزراعة زيادة عليهم ما عندهش أرض وما عندهش أي حاجة هو كل واحد بزرع فرضه يعمله يعني هايتعلمها ليه ما ضيع على الوقت ماشي وإن كان المسألة دي الخلاف فيها في كل فضلا فضلنا أعاصرنا أوي لأن احتياج الناس دائماً للصناعع الرئيسية ديت أكتر من اللي موجود فتبقى شبه بعض يعني أي حد يتعلم دلوقتي طب مثلا أو حساب ولا هندسة ولا غيره احتياج الأمة للعلم دوت أكتر من اللي هو موجود فعليا فيبقى هو فيه الثوائب ولكن لو افترضنا جدا إن في وقت من ما محتاجين ده أو اللي موجود كيفي. يبقى تعلمه مش مفيد لأن هو أصلاً ما هوش أي مفرعي لكن هو محتاج ليه عشان الدنيا طيب الدنيا أقيمت خلاص مش محتاجين تاني يبقى التاني الزيادة دوت مالوش لازم من هنا يقول لك بقى تخلف الجامعة بتاعتنا في مصر يعني العدد المهولة التخصصات لهاش فائدة اللي بيخش ألسن أكتر من اللي بيشتغلوا في اللغات في مصر يخشوا أداب بعدد طائل وتلاقي أقسام عجيبة كده يعني احنا بنعملش بيها حاجة يعني اداه قسم الفلسفة واداه قسم الاجتماع واداه بيعملوا ايه يعني لو في الاخر ما تلاقوش بيعملوا حاجه قوي يعني وروح يتعلم حاجة تانية عشان بقى يشتغل بيها ف... لا مش لازم يعني وإن كانت التخصصات دي في عينها الامه محتاجاها ومحتاجين في اماكن معينة محتاجة كل واحدة من التخصصات دي بس مش بالكم ده وده ما مش مظبوط نفس الكلام في هندسة حتى كم واحد بيتخرج من هندسة ومستغلش من هندسة جذلك طب طبعا طب ايه؟ الشركة بتاعتكم فيها ستة اربعة منهم دكاترة يسابوا الطب صح؟ ايه؟ في حاجة تانية ناقصة مش التعليم الجامعي هو اللي ناقص التعليم الفني والله العمال يعني مشتغلوا المؤديه ده اللي نقص رهيب يعني يعني حاجة محسابة انا اصلا كنا اصلا مسمي الحاجات دي كلها ما اسمهاش علم ايه دي الطب والحساب وكده لا سماها <تصفيق> <اللي> <تصفيق> علم لا ليس علما لا الصناعه كده ليس علما اما ليس علما شرعي لكن هو علم علم الطب ده علم بس مش علم شرعي مش هين اصلا لا علم يعني هو مش هيذاكر هيقوم ممتوق دلوقتي لو على قول على قول التفسير ماشي لكن انا لكن تقسيم بالاصطلاح يعني هو ممتوق اي ولا لا بس ممكن والله مش عين <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <ماشي ماشي. تصفيق> حسب الاصطلاح الشرعي ده مش علم ما اتقالش عليه علم بس ده الاصلاح الشرعي انما الاصلاح بتاعنا احنا ده اسمه علم قال له مش لازم ايوه مجاز انا شيخ حمد ده مش رايك النور ما هو ده مصطلح الاصلاح الشرعي لكن لو جه في الحديث ان علم كذب محمد فهم مصطلح الايه كده ملوش ففرض كفاية أيضا نص عليه الغزالي واختلفوا في تعلم الصمائع التي هي سبب قيام مصالح الدنيا يعني هي مش إيه الأولين قاله هي قوام أمر الدنيا يعني الدنيا لها مصالح أبدا من غيرها زي الطب والحساب ده إنها مصالح الدنيا بقى تقوم بها مصالح الدنيا كالخياطة والفلاحة ومحوهما اختلفوا فيها هل هو فرض كفاية؟ ولا مستحب بس خلاص كده حاجه اتكسب منها واختلفوا ايضا في في اصل فعلها فقال اننا الحرمين والغذاء ليست فرض كفايه ماشي يبقى الصنايع ماهيش فرض كفايه ده بيقولوا كده يعني وما في خلاف يعني وقال قالهم ابو الحسن علي بن محمد بن علي الطبري المعروف مش عارف اسمه حاجه الخراصي ليك يا خراصي معقول او اظن هو طول في سنه انه مش معروف غير الطبر المعروف طبعا بتاع صاحب امام الحرمين تلميذ امام الحرمين هي فرض كفاية خالف الاستاذ بتاعه الاستاذ بتاعه قيمة مش فرض كفاية هو خالف وهذا اظهر والامام النامه مرجح ان, إن الصنائع دي كلها فرض كفاية قال أصحابنا وفرض الكفاية المراد به تحصيل ذلك الشيء من المكلفين من المكلفين به أو به أو بعضهم المراد بفرض الكفاية تحصيل هذا الشيء ذلك الشيء من المكلفين به أو بعضهم ويأم وجوبه جميع المخاطبين به فإذا فعله من تحصل به الكفاية سقط الحرج عن الباقي ماشي لا تعريف فرض الكفاية وإذا قام به جمع تحصل الكفاية ببعضهم فكلهم سواء في حكم القيام بالفرض في الثواب وغيره يعني لو قام بالموضوع دوت مش واحد مجموعة والمجموعة هي دي الكافية لرفع الحرج ده كلهم مشتركين في الثواب كلهم سواء في الثواب ماشي؟ هما؟ طيب وإذا قام به جمع تحصل الكفاية ببعضهم فكلهم سواء في الثواب يعني لو الكفاية تخصوا بعشرة ولكن اللي تعلموا فرضوا الكفاية ديت عشرين أنهي عشر اللي يأخذوا ثواب العشرين كلهم يأخذوا الثواب وسواءً. ماشي؟ وده يعني أكبر شرف في طلب العلم ان انت مش مهتم يعني طلب العلم ذاك محتاج لي ولمفهماته طبعا كل ما يبقى الفرض الكفاية ده ما هوش يعني ما فيش حد يسده ويكون احتياج الأمة ليه أكبر كل ما يكون الثواب أعلى ماشي؟ ولكن حتى ولو تعلمت علم معروف عند الناس زي مثاله مثلا حفظ القرآن حفظ القرآن ده فرض كفاية ولا فرض عيد؟ فرض كفاية طيب ايه الفرض الكفاية ده تتحقق بايه في حفظ القرآن؟ نقله بالتواتر نقله بالتواتر معناه ينقله جمع عن جمع عن جمع بحيث لا توقع على الكذب او الخطأ تمام؟ طيب الجمع دوت يعني كان مثلا احنا قلنا عشان ناس مستحيل يجدبوا او يغلطوا كلهم كم واحد في كم بلد الف واحد مثلا في كل بلد من بلاد المسلمين لو نقل القرآن يبقى هذا كافي في موضوع التوتر كافي يعني كل كل الادفات ديت هيغلطوا في نفس الآية في نفس الحرف مستحيل يعني واحد ولا كنين اللغة. فلو قلنا الف كم واحد في مصر بيحفظ القرآن ختمه لو مليون مثلا وكذلك في باقية البلاد باقية الملا... الالفات ديت يعني يعني يعملوا ايه بطلوا حفظ عشان هو كافي القرآن اشهر مثال في دوت باقية الحاجات بقى ما فيهاش كده ما فيهاش ما... الباقي كله فيه فق تمام؟ لا يعني احتواتل لازم يكونوا عدول يعني لو كدبين يعني ويعني ومعرفول بعض <تصفيق> هيتواقق ذاك عن نفس كده لسلقنا بقى هيبوا حفظون القرآن كلهم كده والأدفات دي والعادات دي ومش عدول كمان يعني كلهم مش عدول صعب اوه يعني الراجل اللي امتحن طلبة وجمه وقوهوش الامتحان فقال له عجل العربية ضرب طلبة اخرها من الامتحان. ده لذان مثال التواتر يعني فكلهم تواتروا نقلوا ان عجلة في العربية وإحنا جايين ضربت فعبد لهم الامتحان تاني يوم جاب لهم ورقة ويدا سؤال واحد لكل واحد لوحده يعني انهي عجلة اللي ضربت ما توقع الكاذب انما لو كل واحد جاي لوحده في حتة ما كانوش هتوقع يعني لو كلهم قالوا عجلة العربية ضربت وده جاي في وقت, وده في وقت. ده في وقته وقت. اصلا شوفت حدثة في المكان بفلاني والناس بشافها و... وندمت اشعرفها اصلا يعني خلاص كم واحد لنا ما صغيرش أمريكا من كله تقريبا أمريكا دي موجودة ولا مش موجودة يعني عارفين نبي إنها موجودة يعني من تواكروا النقل يعني هو هون انت... إحنا مشوفناهاش لا شوفنا أمريكا ورا رحطها ورا أي حاجة صح لكن هو ده ده تواكروا النقل فحتى لو كل النقل في السوق كلهم يوم هيدحكي عليها دحكة كبيرة إن أمريكا مش موجود عشان الوهم كل ده <تصفيق> فإذا, صلى مثال بقى فإذا صلى على جنازة جمع ثم جمع ثم جمع فالكل يقع فرض كفاية طبعا هو جب مثال مختلف فيه من باب يعني النكاية في المخالف وشكله أثنين من خلفه يعني لا ما أدبأش فرض الكفای يعني الجمل أولين صلا سقطت الكفای ولا سقط هل يجوز التكرار الصلا على جنازة يجوز بأدلة كتير نوم صلا على النبي رضوان تباعمه مجموعة ورا مجموعة ورا مجموعة وصلوا على قبور ناس بعد ما قبرت وكانت وكانوا عليهم جنازة فاجوز طيب اللي صلوا تاني دول ياخدوا فرض الكفای ولا مستحب رأي الإمام النووي إني ياخدوا فرض الكفای زيهم زي الأولين ورأي الشيخ سالم الحيل كذا قال يعني وده من الطمع في كرم الله وقال لو كان دوت مش يعني ما ياخدوش كان اعتقد ان الصحابة ما فرطوش في الثواب ده كانوا صلوا كلهم ورا بعض. يعني مع بعض بلما يعني ما كده اول اثنين ثلاثة صلوا خلاص كده سقط بهم فرض الكفاية وبقيت الامة كل بقيت الصحابة بمئة الف اللي صلوا وراهم هياخدو الثباب اقل وده مش اي صلب على النبي عليه الصلاة والسلام فده ترجيح وفقا مش مشكلة يعني المهم يعني لو مثال بتاع القرآن بتهيال ده يعني اوضح شوية بس هو كان عايز مثال مش في العلم فعشان كده جاب موضوع صلاة الجنة مثال القرآن مش واضح ليه؟ الواجب في فرض الكفاية في القرآن انه ينقل بالتواتر بحيث ما يفطأش الأمة الجيل ده ينقله للجيل اللي بعده متواترا بحيث يبقى مستحيل اللي بعديه يقول لا ده انتو نقلتوه غلط او ده مش متواتر ده صحيح بس او ضعيف او حاج اللي يكفي في التواتر كمية معينة من الناس وتبقي موزعة في بلد كتير عشان المستحيل يتقبل ولا يخطئوا نفس الخطأ ولو قالوا أي حاجة وكلهم اجتمعوا عليها يبقى يبدأ مظبوس ان شاء الله تمام ده حد التواتر حد التواتر بلا هو تخيلنا يطلع زي ما حضر ربنا كده مثلا ألف في كل بلد ولا حاجة عشرة آلاف ولا حاجة من من العصر دوت ينقلوا نفس الكلمة في نفس المكان بنفس التشكيل ده كافي في التواتر طب الأكثر من كده يعني لو الأم حيد صغير عشرة واحد كفاي في التواتر اللي بيحفظ فعلاً قرآن في الأمة أكثر من كده بسيء إيه؟ فرض كفاية برضه ياخد نفس الثيابة هو قال كده جميعهم سواء هو بيقول دلوقتي إيه وإذا قام به جمع مجموعة من الناس قاموا بفرض الكفاية بس تحصل الكفاية ببعضهم ببعض المجموعة دي فكلهم سواء في حكم القيام بفرض الكفاية وفي الثواء ونحن ماشي كلهم زي بعض حتى لو كان مجموعة منهم بس بكاية التكفي في الكفاية فرفع الفرض الكفا وده مش منطبق على فرض القدر الحاجة انتفاية على قدر الحاجة اللي يقوم بهم الحاجة ابتداءا خلاص الازجد من كده ما هوش فرض كفاية وما يفقش عليه لو كان الموضوع ده مش من اصل يقامل الدنيا فالكل, فالكل يقع فرض كفاية ولو اطبقوا كله كلهم على تركه اثم كل من لا عذر له ممن علم ذلك وامكانه القيام به يبقى امتى يأثم الإنسان بترك فرض الكفاية لو أطبق كل الناس على ترك فرض الكفاية أثم كل من لا عذر له كل من لا عذر له يأثم ما مش عذر ممن علم ذلك يعني عرف إن فرض الكفاية مش مش متحقق ومش معذور يأثم طيب لو ما عرف شيء وأمكناه يعني ع عرف وأمكناه القيام أو لم يعلم وهو قريب أمكناه العلم يعني هو مش عارف بس مطمش من باب ما لم يهتم بأمر المسلمين فلا يس منه يعني واحد يعني قاعد معانا هنا في المسجد وهو هاش جريان اوي هو فرض الكفاية من الدعوة متحقق برا المسجد ولا لا في الحتة اللي حوالينا دي ده مطمش مش مسألة هنا مش عارف فخلاص مش مهم لا ده فهو لو قريب هو مش عارف مش عارف من فرض الكفاية مش متحقق ولا حالف مش عارف بس هو كان قريب لدرجة انه ممكن يعرف بسهولة يأثم برضه ماشي؟ بحيث ينسب الى تقصير فلو نسب الى تقصير سواء ان هو علم ولم يقوم وقول ان هو مقصر وطبعا ده يكرق عن قاصر قاصر يعني ايه ما عملش بس هو مش في امكانه يعمل ماشي ده القاصر يعني لو قاصر عن شيء ما يأثمش بيه لكن لو قصر يعرف عرف المشكلة القائمة وهو يقدر يحلها وما حلهاش او ما سعهاش في حلها يأثم بكده طيب ما عرفش اصلا ويقدر يعرف بسهولة يأثم بكده برضه الا لو نسل لتقصير قول هم <تصفيق> هو اصلا هو شغل بدعو غير محاجر ما ده ما يقدرش ما ده ما يقدرش ما ده ما, ما, ما يقدرش واحد مستهلك في فروض كفايات معينة وفي فروض كفايات تانية مش مسدودة يأثن بيها هو قادر ان هو يسدها بس لو صدها سدها هيسقطه في ايده يبقى عماناش حاجة يبقى هو كل الموضوع ان انت تكون ساعي في سد فرض الكفاية ولما متسعف في سد فرض الكفاية تكون مستنفذ فيه او في مجموعة اللي انت بتعمله فانت كده لما تبقاش قادر حكما على سد غيره خلاص ما تخرج من الاسم ماشي ولا يأثم من لم يتمكن لكونه غير اهل او لعذر يعني واحد ما ينفعش يعمل الحكايه ديت واحد ما بيعرفش ما بيعرفش يقاتل مثلا يأثم على فرض الكفايه من الجهاد ما يثمش ولو راح هيبقى على الناس ولكن يأثم على ترك التدريب لو انت دبل ده لو كان هو يصلح لو كان شاب يقدرده نفس الكلام في العلم واحد يعني أمي ما اعرفش اقرا يكتب ويعني هو فيش معلم قريب منه ننتدي بسد فرض الكفايه من العلم ولا تسد فرض الكفايه ثاني ما نحتاجش المجهود العقلي ده حاجه ثانيه تكون انسب ليه وده اللي احنا قلناه في, في اختيارنا الحاجات اللي احنا على أساسها. إيه اللي انت من فروض الكفايات فاكرين الدرس ده في كنا بنختار على أساس إيه؟ احتياج الامه انهي فروض كفايات مش مسدوده انت فرغنا خلاص خلاص من فرض العين انهي فروض كفايات مش مسدوده باحتياج الامه و احتياجا هو المقدم يبقى ما قدمه الاول طيب بعد ما الاحتياج الامة احنا قلنا احتياج الامة وانهي ثوابه اكتر يبقى ذا اللي مقدم برضو يبقى احتياج الامة وبعدين الثواب الاكتر هو دا الاكثر احتياجا في الغالب والحدة الثالثة قدراته بقى هو اللي هو الاستطاع لو كان اهل عذر او غير اهل خلاص يبقى ما تصدرش الفضل الكفاة بدأت تتحرك تعرف الأديلة بتاع الحاجات التي تبقواها ماذا؟ شيء غريب؟ ما يوصل لفروض الكفاية؟ ما يوصل إن شاء الله بيعرف إن شاء الله لو يجهدين ومش على العدل الذي يعني على الناس تاني اللهم يدخلكم بجانب اخوكم عادل مريض انا جاي له جاي عادل كده عارفين عادل الدكتور بيقعد كتير ده امم ما ما كده اللي هي عادل ايه حصل ايه كده كده, كده, يولي. إيه؟ كده يعني ده بيجروا خلاص ما جاي بالعافيه يعني الناس اللي بتتابع اعرفوا ان جاي باذن الله كنت في مسألة بتاعت ولو اشتغل بالفقه ورحوه وظهرت نجابته فيه وروج يا فلاحك لأرجاء بتاعت سؤال إبراهيم يكمل ولا ما يكملش تقولوها دي ولا تتجروا طيب ايش اخونا احمد صالح سرور رزق اليوم بالمولود اسمه يحيا ويسألكم الدعاية عارفين احمد احمد مش موجود طبعا تلاقيه مشغول يعني بلاش انا بارك ليك يعني لو تصدبره مش عادي برضو هو يعني اذا رينا لا تباكر الاختبان اشياء النشاط شرائر الصح هو اخبار التبروات النقدية والعين مين اللي بعد؟ دا تلاقيه بتاع دوتورسة مكتوب على الشيخ الدواء هضمه فا اه افتقرنا خلاص فا يعني معا فلوسي ما يدفع الازات بعد يقشيرها كتب كتير اللي الناس مدفعش فلوسة دي مانو خمس دفع فلوسة ما طبعا هاد شو دفع الحاجة هاد شو دفعه نوصل الأول لتوصل عن دليل ممتش في دانش مورح الأخو بقولهم ووزعوا للكتب بعدين بننبههم اللي عايز يدفع الفلوس يدفعها لهم فقاموا رحيل الأول موزعوا ووزعوا لناس الكبرى في المسجد فلجموني بقى ما معرفتش اقول أي حاجة حركة حلوة ايه المورس حركة حلوة بعد ما اقول بعد ما اقول الكلمتين اللي حتى متفقين عليهم دول. وهلهم بقى قول بقى لا هذه هدايا حضرتك كمية ينفعش اصلا و اي حاجه لكن كده لا يعني زاد العدد هناك كبير ف خلاص كده يبقى الاخوه كده اللي بس يعني احنا بعددناهم بالطريقه انا بقى بقول حاجات كتير انا ما الحاجات اللي انتوا بتعلموه كتير جدا يعني يعني احنا نعم ازاي بس ايه ده شالوك ابو زح حضرتك قلت الكلام ده لابيب هو منتبه ان انا مش هعرف اقول الكلام ده وهو مدي كتب لواحد انا مش هعرف ادفله فلوس وانا عايز اتقلب من غير ما اقول له كان في حته هنا جميلة جدا ان هو كان بيقول فيها استحبها بالشتمه شوف يا باشا شوف ما شايفين يعني اقره وعاو يهرصه يقول يعني هو الامام ان هو لازم يرفق بالطلبة فمشي شيخ العثمين قال بس لازم من الرفق من صلح للاخطاء وكمان بقى لو كان هيغطر لي يعني لما واحد من الكبار يغلط بش هيكيمة هنا مستحبة انا اعمل هزق العيال دي على موضوع اللجنة التوحنية الشيخ حاصم يقول لان والله الشيخ والسلامة بيقول واجبة بس انا مش قادة ونبقى يعني ما في الدعوه يعني في الاول اول ما انتم جيتوا يعني هنا تبقى بقى كده يعني بعد شويه بماني تكليف التكاليف يعني حاجات مش مش سهله فلازم نشد عليكم شويه لما بقى يشيل تكليف مش على نفسه على واحد غيره الموضوع بقى أشد من كده لما يغلط بقى حكيت لكم أنا قبل كده لما تهزقت من غير ما مش مكلف مش انا المكلف وكنت نايم والمكلفين معروفين يعني فلان وفلان يعني انا عارف مين المكلف والشيخ عارف مين اللي مكلف ماشي وكل الخطأ اللي انا عملته كل الخطأ اللي انا عملته ان انا قابلت الشيخ بس وهو <تصفيق> طلع وانا ما تبشه ملوك بتعملوا ايه انا دخلت وضة يعني دي صالة وانت نفعلوكو صالة كده وسط الجامعة عشان خطأ وسيط انما بقى اما يتضيعوا الدنيا عشان فنازم تفشيطنا الخزة عشان هو احد دي على كده انا شتيت بذات كل ما تقدم ما نسبه تحتاج الامه الى طلب العلم والعلم الطب مع التفصيل وما يجي لي الاول اللي كتب السؤال ابقى اقول له كلام يتفهموا انتم بفاكو تقريبا اقول كلام في اتجاه <تصفيق> الموضوع هو الطب كله هو ما قالش علم الطب قال طلب العلم والطب عشان يريح اطلب العلم ولا اروح اتطبر الناس ان شاء الله لما تيجي هتعرفنا نصلح مشاكل قريب يعني لو مفيش دكاترة مش هديكه الدرس ولا هعرف امسك دعوة ولا ولا هعرفها متدين اصلا مش عشان المريض يعني عشان في حد تاني مريض ان دكاترة مهمين جدا بس مش بعد هما بيعانوش <تصفيق> اسأل اهم بقى ده ويختلف من حال واحد للتاني وده المسألة اللي احنا قلتها هي اراها بعد كده اللي كنت نفسي اقولها النهاردة موضوع لو نبغ في الفقه فقه بعينه لو نبغ في الفقه يسيبه عشان حاجة تانية لا ما بعضهم قال فرض عين والتانيين قال ما هو تابل الموضوع من الناس ان صوت واصل بينا ممكن ان شاء الله ربنا قطع اللي هو ممكن ينض كل حاجه ده لانه لو في في لو ال... <تصفيق> فش <Kawasele> فش ده في الصوت يا مننا شاك فيه ولا لا مستحمل الموضوع لا عشان كده المفروض ان طلبه الجامعه هم اولى الناس بطلب طلب العلم ولو نبغ حد فيهم في كده أو بدر عليه المواد النهج ما يتركش قرب العلم لغيره لان احتياج الامه دوت اهم من اي حاجة تانية ولكن بما ان من غيره ده مهم وهو مضطر للاكتساب بصورة او باخرى فيبقى يكتسب بتخصص المباشر يعني مفيش معنى ان هو يبقى مثلا خريج هندسة ولا طب ولا تجاره ولا مش عارف ايه وبعدين يطلب العلم ويسيب الحاجات دي طبعا هيضطر يجيب فلوس ويروح يشتغل بقى بقال مثلا او كمال او شكل اه يعني طب ما انت كده كده هتشتغل تشتغل مش هتشتغل طيب اشتغل بتخصصك يعني الكلام انتوا يا جماعه فاضيين الكفايه بس يبقى انا خصوصا بالنسبة لك يا طالب <تصفيق> علم مش انا انا مش شغال في التخصص عشان عشان اسد فرض الكفاية لان اني شغال بالتخصص عشان اسد فرض الكفاية له مهام تانية تشتغل بقى بطريقه معينه وماجستير بطريقة عامله ازاي ودكتوراه بعد كده وبعدين مش عارف يعني قصة كبيرة ولكن العمل بالتخصص لمجرد الاكتساب ما انت كده كده هتشتغل عشان تكتسب ايه بقى لو عرفت ان انت ما تكتسبش بأي طريقة ورث واحدة يصرف عليه كأي حاجة ما باش تكتسم فهمتوا كده المسألة نحصل فيها بقى بعضية لو كان من حفظ القرآن فرض كفاية فلماذا نبدأ بتعليمه للأطفال ويتم الحرص عليه في بداية دعوة الأفراد كما يتم في صحوة كمثال حفظ القرآن ككل فرض كفاية ولكن الأطفال يستوي عندهم فرض الكفاة وفرض العين هم مع لهمش فروض فأنت بتحاول تصلح دينه دلوقتي إنه لما يبلغ هيبقى عمل إزاي فلو طفل قارب للبلوغ ما يبدأش معاه بالقرآن ماشي لو طفل قارب من البلوغ ما يبدأش معاه بالقرآن يبدأ معاه بالحاجات اللي هتتعين عليه بعد البلوغ عشان يبقى انتهى منها وبعد كده نبقى نخلص القرآن وذا طبعا السبب الثاني اللي مع الأطفال بالقرآن لأنه بيسهل حفظه دلوقتي فلو خدمه إنه سنتين تلقى وهو طفل هياخد هيخبصت لسبعة وهو كبير ماشي موضوع الصحرى ده غلط إحنا مش بدئين بالقرآن في صحرى ولا حاجة مين قال إن إحنا بدئين بالقرآن ويأخذ صورة في الأسبوع اللي هو يعني يعلم والقرآن نفسه يعني يعين على الدين ولكن إحنا ما قلناش نقطعه لحفظ القرآن ونسيبه طوال العلم الوقت اللي بيصرفه في العلم فرض العين في صحوة اكتر من القرآن بكتير محاضرة فوق الخمسة وأربعين دقيقة وبعدين علم التلويد نفسه وبعدين التلاوة كل دي في اعيان صح؟ وقت الحفظ بقى قد ايه؟ في الوقت ده أنا مش معاه فيه أصلاً، يعني بدل ما يروح يلعب في بيتهم يحفظ بقى القرآن خلاص هو مشان لو عارف اروح معاه في بيتهم بحاجة تانية الأخضر ماشي تمام كده إذا كانت الحاجة مني فرض كفاية ايه؟ يعني إيه حاجة مني فرض كفاية أكثر من علوم الدنيا. حاجة من بقى وخلاص. فرض الكفاية في العلوم الشرعية أكثر من علوم الدنيا. فهنا يجب أو يتحب أو أن يترك علوم الدنيا إلى العلوم الشرعية. نفس المسألة. هل ترى علوم الدنيا تقع تحت كلمه العلم المذكورة؟ لا، علوم الدنيا ما تقع تحت كلمة العلم المذكورة في الأحاديث والأيات على جماهير المفسرين. الأول. طب إيه إيه إيه لما يطلب عنده علم فرض الكفايه مش فرض العين لكنه عشان يعني يشرح لفرض الأعيان ويقول لفض القرآن الأول ده غير طلاع علىه مش حد بيعمل كذا يعني مثلا لو واحد رايح على الشيخ وحيد مثلا لما بيدي الدورة بتاعته المتفقه دي لو هو اشترط حفظ القرآن في البداية يعني ما يقولها مش على كذا ده مش فرض العلم ده بيديله الفقه كله مختصر قرص ده مش فرض علم كل الفقه ده مش فرض علم لو واحد رايح مثلا يدرس الحديث على الشيخ ابو اسحق ولا حاجة واشترك عليه حفظ القرآن الاول برضه ده مقفوش مكارة لان ده فرض كفاية مش فرض علم وان كان لما يجمع ما بينهم ده يعني اغلب طرق اهل العلم لما الانسان يتأخر في حفظ القرآن وانه متدين جديد ومش عارف ايه اغلب طرق اهل العلم ان يجمع ما بين حفظ القرآن الشرعي حتى فرض الكفاية ليس فرض عشان كده احنا في البداية اول مرحلة دية تمسطرق ان انتوا تحفظوا ربع القرآن بس مش كله الناس بتاع الحلقات احمد اسامر بيعتذر فبيقول ان انتوا تحاولوا تراجعوا حكم القلقلة اولا لاشرح المرة دية ان شاء الله وتحاولوا تكلموا كل الناس اللي غابت في المرة اللي فاتت في الحلقات المرة اللي فاتت كان في غياب كتير وقفوموا عشان احوالي الجوية ولكن يهتموا تكلموا الناس طيب موضوع المتابع اللي ما يعرفش مين بيتابعه او ما اتصلش بيه ما يمشيش الا ما يعرف اللي عرف او اتصل بيه يوقف يعني ما تنفعش تقوم لا تستفوق له في مش حاجه مش هديكم حاجه